عِزْبُ آياتِ الفَتْحِ بِسْمِ اللَّهِ الرحيم الرَّحِيمِ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَافَ بَعْضِهِمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَعْلَاهُ عَلَيْكُمْ وَكَانُوا مِن من قبل يستفتحون على الذين كفروا فإن كان لكم فتح من الله فعسى الله أن يأتي بالفتح ففتحنا عليهم أبواب كل شيء وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البن والبحث ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولو أن أهل آمَنُوا آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إن تستفتحوا فقد جاكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم ولمَّا فتَعُو متعُهُم جذُو بضاعَتَهُم رُدَّتِ لَيْهِمْ وَلَمْ فتَحْنَا عليهم باباً مِنَ السَّمَاءِ فَظَلَمُوا فيهِ يَعْرُجُونَ حَتَّى إذا فتِحَتْ يَجُوجَ وَمَأجُوجَ هُم مِنْ كُلِّ عَدَبٍ يَنْسِلُونَ حتى إذا فتحنا عليهم باباً لا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم فافتح بيني وبينهم فتحاً ونجني ومن معي من المؤمنين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فعرض عنهم من تضير إنهم مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتُنُبُّ الْعُصْبَةُ لِلْقُوَّةِ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَتِهِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ جَنَّاتِ عَدْنٍ فُتِحَتْ لَهُمُ الْأَبْوَابُ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ويبتم فدوخا خالدين بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا مبينا ليوفره لك الله ما تقدم من دمك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وأثابهم فتحا قريبا ففتحنا بواب السماء بماء من مير وَلِلَّهِ ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وفتعت السماء فكانت أبوابا بسم الله الرحمن الرحيم İđa jaa nesr Allah ve lfat, vraytanna seydılulun fi dini Allah yfwajen, fesbih bihamdi Rabbka ve istafrır, innuka netawab. Allahumma inni es'aluka bi ismika ya hayyu ya kayyum ya talalali ve ikram ya Allah ya Rahman ya Rahim ya ilahana wa ilaha kulli shay'in ilaha wahida لا إله إلا أنت وأسألك باسمك المعروف المقدس الميمون المبارك أن تغفر لي ذنوبي وتقضي لي حاجتي وتنصرني على عدائك وعدائي وافتح لي أبواب خيرك Ferjini, mi kül hım, mi vagım, mi rahmetik, bir rahmetik ya